فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِبَادِنَا قَالُوا قُتُلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّ وَأَسْتَحِيُّ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ النَّعْذَابِ أَنَّ أَرٌّ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوَّ وَعَشِيَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضغفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم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 وما يستوي الآمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا تيت لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 من ثم من علقه ثم يخرجكم, ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا سما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 أو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون